العلاقات الشخصية كالاحزاب السياسية في حاجة بين كل حين وحين الى عملية تطهير كي تظل محفظا بخط حياتك ومبادئك سليما وبحيث تبتر من دائرة وجودك تلك العلاقات التي تهدد امنك النفسي وقيمك العليا ولقد قررت اليوم ان اقطع علاقتي باحد الاشتراك فقد اكتشفت انه يكره الناس وانه يفرضني على كره الناس ليس بطريق مباشر وانما بمجرد كله أن الصديق الحقيقي هو ذلك الذي يحفظ عليك توازنك في حكمك على الآخرين. ولكن هذا الصديق كانت ما أكاد أذكر سيئة صغيرة لأحد من الناس إلا وأجده قد اندفع في سده ودفّر عشرات القصص التي تدل على مضضاته. في حين أن المفروض في الصديق أنه العلم الثأني لصديقه، فحين تر في الشخص أو السيئات يدفّرك هو بالحسنات. وحين تندفع في ذكر الحسنات ينبهك هو الى وجود بعض السجيئات ولكن ذلك الذي يذكر السجيئات وحدها يضرك ويظلم بصيرتك ويجعلك شيئا فشيئا تبدو مثله تعتقد ان الناس جميعا وحوش واقشان وانك لا بد ان تقبل عمرك وحاربه اننا لا يمكن ان نعمل او تنزج الا مدفعين بعاطفة حب ما وتقدير القره بالنفس وصبغ الاعين بالجوانب المظلمات يسيأ اول ما يسيأ الى الشخص نفسه يشل يجعله يستفسر ان يعمل كيف يعمل وان حين تعمل لا بد ان تعمل من اجل الاخرين ولا بد ان تحب هؤلاء الاخرين لتعمل من اجلهم اكتشفت ان الذي يكره الاخرين لا بد تجده يكرهك أن نفسك فانت ايضا بالنسبه اليه واحد من الاخرين قطعت علاقتي بالصديق لانه ليس صديقا فالصداقة ايضا حب مسكين هذا الانسان فقد اتشبت في النهاية انه يكره دنيا والناس لانه يكره حتى نفسه لانه شاخط عليها سخطا يشبطه على الاخرين وعلى معارفه وعلى اصدقائه ولهذا فالناس جميعا تنفض من حوله وقد كان بالنسبة اليه القلعة الاخيرة التي يحتم فيها ومع هذا فما اكثر مكاني كيلولي من طعنات غادرة حافلة ما اقول ما شغرت وتحملتها ولكن ماذا استطيع ان افعل لمريض مثله الا ان اعانده على انه مريض انه جائع حب وصل به الجوع الى حد الشعار وجائع الحب لا يعطيه وانع الاسد هو ضحية لحالة شخص عميقة تجاه ذاته وحياته مما ادى الى عزله عن كل من حوله